طيب وبالتالي الصائم يدخل هذه المدرسه التي سماها الاستاذ مصطفى صادق الرفعي مدرسه ال30 يوما يدخل هذه المدرسه ليترقى يوميا كل يوم, مجا... كل يوم يزداد, يزداد المفروض يعني الايمان يزداد شيئا فشيئا ولذلك بيصل في النهايه الى مرحله الاعتكاف والى ليله القدر والى ليله الجائزه م. الى الليله التي وفى فيها العاملون اجرهم لا. هذه عمليه ترقيه لا. هو اذا دخل المدرسه ليتدرب لا. على اخلاق جديده يتدرب ان يقي نفسه النار لعلكم تتقون بعض العلماء يقول لعلكم تتقون من الوقايه نعم بمعنى لعل الصيام يمنعكم من الاسباب الموصله الى غضب الله عز وجل وبالتالي يكون مانعا لكم من النار وهذا معنى التقوى صحيح انه انا صائم وبالتالي الصيام يحميني من النظر الى الحرام من السهر في محرم الله من الكلام بما حرم الله بل الصيام يحميني من الالفاظ التي اعتاد الانسان ان يرفث بها في كلامه نعم فاذا كان يوم صوم احلكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل لا. ولا يسخر روايات متعدده لا. بل واذا تعرض الانسان لاستفزاز ليخرج عن الاخلاق المتينه وعن الاراده القويه يمسك ارادته بيده فإن شتمه أحد أو قاتله فليقول إني صائم يقول لنفسه أولا نعم. أياتها النفس أنت في مدرسة أنت في دورة تدريبية نعم. أنت في حالة قرب من الله أمسكي عن هذه النظرة المحرمة نعم. عن هذه الكلمة المحرمة عن هذا الرد السيء عن هذا الاستفزاز فهو يقول لنفسه إن صائم ويقول للآخرين أيضا نعم. فهو قائم بعملية تدريب نفسي وتعليم للأمة بهذا بهذا يمكن الإنسان أن يجعل الصيام فعلاً وسيله قويه والله جعل لنا فيه معينات كثيره جدا فتح ابواب الجنه مم. واسباب المغفره مم. اغلق ابواب النار صفض الشياطين نرى حولنا صاين كل شيء معدل تنفيذ هذه الخطه كل شيء معدل تنفيذ هذه الخطه صحيح. يبقى نفس الانسان بقى. الاراده القويه مم. ليدخل الى هذه المدرسه بهذه الروح فيتجنب الخطا ويمشي في طريق الصواب جزاك الله خيرا هو كاني فضيلتك عايز تقول ان الصيام قد يكون في ميزان العبد وقد يكون عليه نعم قد يكون نعمه قد يكون نقمه نعمه انتم شايفين مغفره بلا حدود وحسنات بلا حدود وعتق من النيران لكن dalman فعل الاشياء التي تؤهله لذلك لكن العكس بقى بالعكس حضرتك اشرت رب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب القائم ليس له من قيامه الا التعب والسهر وكذلك قيل عليه الصلاه والسلام رغم ان في امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له وال والمرأتان اللتان صامتا امرأتان اللتان صامتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صامتا نعم وقال لا يعني ما صام من ظل ياكل لحوم الناس امرأتان صامتا وجعلتا تقتبن الناس فأمرهما النبي ان تستقيئا فاستقأتا دماً يبقى ده من اخطر السلوكيات اللي احنا هنعلق عليها ده سلوك خاطئ جدا المفروض احنا نخلي بالنا منه ان الانسان ما يبقاش بيصوم عن الطعام والشراب اللي هو اصلا حلال وبعدين يفطر بقى على محارم الناس على الغيبه والنميمه والكذب وما الى ذلك طب نرجع للدكتور عطيه وانت منورنا دكتور عطيه والله النهارده و... وعايز اقول لك كل عام وانت بخير وانتم بقى ربنا يجعل هذا الصيام مقبول ويدينا بقى سلوك اخر من السلوكيات يا دكتور عبد الرحمن بيتكلم عن الغيبه والنيمه يعتبر سلوك خاطئ لا ينبغي ان يكون في ده موجود بقى في في العمل وفي البيوت وفي الشركات وفي المصالح الحكوميه وانت عارف ومن اخطر السلوكيات ايضا التي تصا يعني بتبقى موجوده في في نهار رمضان ترك العمل يعني واحد بقى في مصلحه حكوميه ويسيب الشغل بحجه ان هو صايم وتعبان بقى او واخد بالك روح يمضي ويمشي حاجه زي كده يعني هو بالنسبه لرمضان يعني كما ذكرنا من ناس بتفهمه بشكل خاطئ نعم فصيام معناها نوم معناه هو تعبان مرهق معناه هو غير مركز وبالتالي لا انتاج ولا حركه ولا عمل في رمضان حتى ان عمل فاعماله تكسر فيها الاخطاء وهذا كله يرجعه الى قضيه الصوم وما شرع الله الصيام لان يكون حل الامه هكذا والا البعض العلمانين الذين شككوا فيه فريض الصيام وقالوا الصيام بيعطل الانتاج ربما يعني وقفوا او بنوا شبهتهم او باطلهم على مثل هذا السلوك الذي قد يحدث من البعض ولذلك من هنا نقول ان من الاخطاء التي نقع او يقع فيها بعض الصائمين ان ينظر الى الصيام على انه شهر للكسل وشهر للنوم وشهر العدم الانتاج وشهر لعدم الاتقان والاهمال فكما تفضلت تدخل اي مصلحه لا تجد انتظام العاملين ولا الموظفين في اماكنهم ولا تجد انجاز ولا تجد اي شيء يذكر من هؤلاء الموظفين السبب الصيام وطبعا مش السبب الصيام ده هم اللي يدعوا كما يدعوا اه يعني كما يدعوا نعم كما يدعوا لكن الصيام ليس هكذا الصيام نعم ينقي النفس ويهذب النفس ويرقى بهذه النفس وبالتالي يدفعه للاتقان يعني انا في تقديري ان من لم يكن متقنا لعمله قبل رمضان فليكن اثقن عمله في رمضان من باب ان هو بقى الراجل بيطقي العزه جدا يعني بيحصل ان في غير رمضان يصومون النوافل والعمل منتظم نعم نعم اه يعني الناس بتصوم الاثنين والخميس بتصوم نوافل والعمل منتظم جدا فينا في رمضان ده فينا في رمضان يعني زي على بصني كده يا مدام مراتي عايزه تفطرني في حتى في رمضان والكلام ده عشان جوع عشان جوع نتجه نحن يعني نحذر من هذا المكان من محبطات الاعمال او من محبطات الصيام اه فهناك معاصم وهناك اعمال تاكل الحسنات كما يتاكل النار الحطب وبالتالي نحن هنا ما الذي يحبط صيام الصائم نعم الانسان صام وكما ذكر الان الاثرب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش وهناك ايضا من من الاحاديث ان من لم يدع قول الذور والعمل به فلا تل لا حاجه في روايه ان يدع طعامه وشرابه نعم. فبالتالي هل الله سبحانه وتعالى في حاجه الى جوع هذا الصائم وعطشه وغير ذلك تعالى الله ما يعني ما يستفيد الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه العباده والمستفيد الحقيقي هو نحن نعم فما شرع الله تعالى من عبادات انما لنا نحن لفائدتنا لمنفعتنا لمصلحتنا فهل فعلا استفاد المسلم من هذه الفريضه ومن هذه الشعيره فاثمرت خلقا حسنا واثمرت تقوى واثمرت همه عاليه واثمرت اراده وعزيمه صلبه هل فعلا اثمرت اثمر الصيام هذه الفوائد الجمه ام اثمرت كسلا وتهاونا وربما ولوجا في المعاصي ربما ايضا طب احنا م... بس عايزين نفرق في الدكتور ان ممكن الناس تفهم ان مبطلات الصحه انا اشرت ان في اشياء ممكن تبطل الصيام مبطلات هي... هي... مبطلات سواد الصائم لكن هل نعم. الكسل سيؤدي الى احباط صيام الس... لا ده فرق يعني ممكن الوقوف الحرام وما الى ذلك والمعاصي ده ممكن يكون جانب ويكون وممكن يؤدي اي عباده آه. لها شقان جسد وروح فجسد العباده في الصيام على سبيل المثال انما هو امتناع المسلم عن الطعام والشراب وشهوه الجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس ده اللي هو يبقى اسمه صايم وخلاص اه ولا ولا يطلب باعاده انما اين روح اه الصيام نعم اين مقصد الصيام وممكن نتكلم عن ارتفاع الدرجات وعلو الدرجات يعني الرحمن عايز ياكسب نقطه وانا لابد ان يعلم الساده المشاهدون ويعلم عموم المسلمين هذا الكلام هو راي جمهور العلماء ان الصوم من ناحيه العمليه والناحيه الفقهيه, الفقهية صحيح فقهيا عند الامام ابن حزم الصوم باطل اه و و و سيدعيش وقبله الزهري عنه مثل هذا قالوا لان الله تبارك وتعالى امر الصيام امر بالصيام بشكل معين وبصوره معينه فاذا لم يؤد على النحو الذي امر الله فلم يقع صياما كما امر الله مم. انا بس اريد ان اقول لاخواننا الصائمين احذروا جدا مم. مم. يعني لا صحيح راي جمهور العلماء ان الصيام وهو الراجح عشان برضو هو الراجح طبعا لكن لابد ان نحذر لان هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها العبد مم. مم. جنة قميص واقي مم. مم. يخرقها العبد وبما يخرقها بذنوب والله بكذب او بغيبه في الروايه عند الدارمي بكذب او بغيبه والصائم في عبادته من لم يغتب هكذا قال بعض التابعين وكان ابو هريره يقول لاصحابه من من من صام منكم فلا ياتي الله بصوم مخرق فان استطاع ان يرقعه فليفعل يعني يحاول يصلح يصلح قال وبما يرقعه قال بالاستغفار طيب فيبقى اذا حصل خطا يسارع بالتوبه والاستغفار جميل ده احنا عايزين ناخد من كلامكم ان ان الانسان اذا وقع في المعاصي والاثام في نهاري رمضان هذا يؤدي الى خرق سيا... حصن الصيام نعم اللي هو جن الصيام الحصن اللي هيلبسه المفروض نتيجه الصيام الحقيقه فهيبدا يتخرم او ي... و... ويبدا يدخل إيه... النار اليا و السلامه عطيه فاحنا بنقول له ودعوه لجميع المشاهدين ودعوه لاخواننا المسلمين في كل مكان انه حتى وان وقع في الاخطاء وفي الذنوب والمعاصي اثناء الصيام يراجع يرقع. يتدارك نفسه ياو ازاي بقى اما ان يتوب توبه نصوحا واما ان يسافر واما ان يفعل الحسنات بقى. التي تمحو السيئات ان الحسنات يذبن السيئات وهذا ميزه رمضان لذت رمضان انه اوقاته غاليه نعم الوقت في رمضان غير الوقت خارج رمضان وليله رمضان من اغلى الاوقات لانه انت في كل لحظه تزداد من الله قربا وتضاعف لك الاجور ويعني تقرب من الله تبارك وتعالى اكثر ولذلك اقول لاخواننا اللي بيضيعوا اوقات الصيام في رمضان او في او في الليل في, في النهار او في الليل انكم تضيعون فرص غاليه جدا وثمينه جدا انتوا شايلين بالكم ان الثانيه في رمضان باعمار ك... كبيره جدا ما اذا كان ليله القدر وحدها ب 380 سنه وشوي فكيف يعني بالشهر الكريم كله وهو شهر رب العزه يتجلى فيه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني بلغ من الاعمال اكملها واتمها في رمضان يزداد ويعتكف ويقدر دل... انه يعتكف يسيب كل الدنيا ويقعد في المسجد ويزداد عمله <تصفيق> يعني قال <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل شيء اقل <تصفيق> من الاجود واجود ما يكون فاذا نقل جاء نقل. رمضان كان اجود من اجود <تصفيق> ما يكون سبحان الله وهذا اجود الخير من الريح المرسله ولذلك لما سيدنا بن عباس بيقول كان رسول الله اجود الناس واجود ما يكون في رمضان ارد بقولي اجود الناس الاول انه يحترس ما حدش يقول ان النبي مثلا لا لا النبي في غير رمضان على اكمل ما يكون نعم. وهذا اللي بلغ الكمال في كل الاعمال وفي استغلال الاوقات في رمضان فيزداد سبحان الله فكيف بالذي يضيع هذه الاوقات مش هو مش محتاج الكلام ده وهو ليس في حاجة. في كيف بالذي يحتاج كيف بالذي يضيع الليل في الخيمه ولا في السحور كذا ولا بنسميها الخيبه يعني. يعني <تصفيق> يعني هي خيبه بلا <تصفيق> شك لانه الذي تكون امامه فرصه سوق قائمه يستطاع ان يكسب فيها المليارات نعم. من الحسنات ثم ينتظر حتى ينتهي السوق اي خيبه اعظم من هذا وده اللي بيجي يوم القيامه يوم يعض الظالم نعم. على يديه نعم. لماذا يعض على يديه لانه نعم. ضيع فرصه كبيره جدا لليكنز لل... منها الحسنات لان حضرتك عايز تقول لنا يا اخواننا لا تجعل يوم صومك ككا يوم فطر يعني ما تخليش دايبه زي ده نعم كما نعم كما كانت الدكتوره عطيه نعم فضيله الدكتوره عطيه يعني اشارت الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام والحديث ده رائع ويخلي الواحد يقف من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في روايه اه والجهل اللي هو كل المعارف كل المعارف قول الزور ما معنى آه. قول الزور نعم. قول زور في غبا انه اي باطل زور لا نعم. الزور هو الباطل باطل كل باطل من القول هو زور نعم فكل كلمه لا يرضاها الله تبقى ذو تبقى ذو وتبقى, وتبقى بط وتبقى بط وممنوع وكل محرم صحيح عملا وافلا فلو انت جيت لاحظت فضيله الدكتور لنهايه الحديث فليس لله حاجه في ان يضع طعاما وشرابا انت, انت صايم ليه انت بتصوم ليه ده الجزء الثاني من العباده اللي هي روح روح العباده اللي احنا بنقف على المعاش بقى عليه روح العباده ومقصد العباده لا. يعني انا لا اقف عند حدود هل هذه الصلاه مجزيئه ام غير مجزيئه فهل اطالب بالاعاده ام لو طالب بال بالاعاده هل هذا الصيام مجزي يعني قضيه الاجزاء وعدمه عند الفقهاء انما تتم باتيان الشكل شكل العباده وجد العباده انما هل شرع الله, الله العبادات بشكلها ومظهرها وغير ذلك ما لي هذا شرعه العبادات نعم شرعه العبادات لتحقيق مقصد نعم ولذلك روح العباده روح رمضان روح الصيام غائب في الامه الدكتور ص صفق مقارن لكن دخل بقى في لقائك وحاجات الجميل مع انه كان اول واحد المفروض يدافع عن ايه ان تكذب ولا تكذب ندافع عن فقه اول ما بدا كان فقه الروح سبحان الله ذاته والروحي معانا نعم فالامه اذا سات بالجسد دون الروح فالجسد بدون روح هو جسد ميت فعباداتنا عبادات ميته ولذلك لم تنهض بالامه ولم ترقد ولم ترقى الامه بهذه العبادات نعم. مع ان هذه العبادات كفيله ان ترقى وان تنهض وان ترتقي بهذه الامه الى المكانه التي ارادها الله لها كنتم خير امه في العالمين ذا لو ادى الناس هذه العبادات كما اراد الله وهذا هو المطلوب وهذا هذا اللي حصل في معارك الاسلام الكبرى والمواقف الفاصله بدر يوم الفرقان كان في رمضان نعم فتح مكه كان في رمضان في رمضان حين جالوت كانت في رمضان معارك كبرى كان لها لانه الصائم العاشر من رمضان نعم معركه العاشر من رمضان الفاصله في تاريخنا الحديث المعارك الكبرى في تاريخ الامه لانه روح الصائم تختلف عن روح ويمكن دكتور عطيه بعد اذنك دكتور عبد الرحمن يمكن المعنى الجميل ده شوف الناس بتحارب وبتقاتل وروح الصيام موجود والدعاء وال وشوف الانسان ربنا عايز جدا نصور بالدعاء اعداء الامه حريصين على يعني وجود شكل الصيام اه ماشي صوموا زي ما انتم عايزين سل الصيام اه حتى لا تشعر بالجوع وتشعر ب يعني تنغيف الصوم بس ابجي كيف راوح الاكل الشرب الافطار اللذيذ اذا هو يريد ان يحافظ على يا ليته وقف عند هذا ويسلب منه روح الصيام وبالتالي بعد ان بعد ان يبدا الافطار بغروب الشمس تبدا المعركه الشرسه بين هذا الصائم وبين اعدائه من الشهوات والاهواء وغير ذلك فانه ينطلق تماما آه. يعني كانه بقى خلاص رد بقى عليه هو الحقيقه <تصفيق> في حديث صغير بقى ومسرحيات في حديث لطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم صححه الامام ابن خزيمه يقول اضمكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل على المسلمين شهر خير لهم منه وما دخل على المنافقين شهر شر لهم منه صلى الله عليه بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب اجره ونوافله من قبل ان يدخله الذي عزم ورتب امره وضبط ميزانه وضبط ساعته على ان يدخله طالبا للخير والثواب ومن قبل ان يدخله الله تعالى قد اعد له الخير ويهيئه فيه للخير وان الله لا يكتب اسره وشقائه من قبل ان يدخله ثم يقول بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يعد فيه من القوه والنفقه للعباده ويعد المنافق اتباع غفلات المسلمين وعوراته فهو غنيمه للمؤمن ونقمه على الفاجر احنا قلنا من الاول كده انه قد يكون نعمه في حق البعض وقد يكون نقمه على البعض الاخر والبعض جاهز ينقله يريد يريد الذين مش هنلاقي احسن من هذا التعبير القراني العظيم ويريد مستميلو الذين يتبعون الشهوات ان تميل مش بتميلوا بس ميلا ومش ميلا بس عظيم. عظيمه يعني هو يريد ان يسلب من هذا الصيام كل ما فيه من خيرات تحرك ايمان المؤمن وتغير سلوكه وتعدل اخلاقه وتنشئه خلقا اخر يخرج من رمضان على اكمل ما تكون الشخصيه المسلمه صحيح. انا بحب المدرسه المدرسه الفقهيه الايمانيه دي قوي يعني دي جميله قوي وده وناخد بس من خيط من الدكتور عبد الرحمن وبيتكلم يشوف ان ربنا سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام بيكتب ثواب الحسنات للمؤمن لسه ناوي يعملها قبل ما يعملها يعني هم الحسنات اللي هيعملها موضوع النيه ده موضوع كبير قوي يا دكتور فاحنا يعني يا ريت تاكد لنا على مساله النيه والذات الانسان لانبغي ان يخلص قلبه من الاخلاق المذمومه ومن الافكار المذمومه والافكار الخاطئه اصلا يعني حتى لو لم يعمل ولو فهو نيته واجره ما سواء وهو نيته ووزرومه سواء فضل هو نيه في طبعا في الكلام الفقهي يعني تحدث العلماء عن النيه كركن من اركان الصيام ولا بد من تبييتها في اول ليله من رمضان وغير ذلك من الليالي انما نحن نريد نوايا وليس نيه واحده لهذا الصائم عليه ان يحدثها في كل جزء من اجزاء يومه في رمضان نعم فينوي الخير يا باغي الخير اقبل ينوي الامساك عن الشر نعم. يا, ين... الشر يا أكثر. باغي الشر اقبل ينوي صله الرحم ينوي التوبه الله وهذه من من المعضلات التي قد نقع نحن فيها اهمال التوبه في رمضان اذا يعني... كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فرمضان فرصه لمن يريد ان يتوب ففعلا نحن نريد فعلا احداث العديد من النوايا الطيبه العمل لهذا الدين يعني النهضه او الارتقاء بهذا الدين ولهذه الامه هذا هذه من النوايا التي يجب ان يحدثها المسلم ترقيته لنفسه وتنميته لنفسه هذا ضمن النوايا هل فنمحنو نوظف رمضان لنرتقي بانفسنا هل هذه النيه موجوده اثنيه التوبه والتوبه ليست نيه انما التوبه هي عباره عن نيه وعباره عن عزم وعباره عن غاده وعباره عن ندم ثم عباره عن تغيير نعم عباره عن تغيير عباره عن اقلاع عن نحن نقرا في القران احل الله البيع وحرم الربا نقراه والاما ما شاء الله في مساجدنا يعني تسمعنا هذه الايات الناس ومع ذلك الناس وقال ذلك اترك يا ابنا فعلا من من استمع الى هذه الايه الكريمه خرج من مسجده وفعلا اقلع عن هذا الربا التبرج الموجود في الشوارع في رمضان وفي غير رمضان مع انا نقرا في القران قل للمؤمنين وكل المؤمنات يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونفال المؤمنين وبعدين تخيل دكتور ان واحده تبقى لابسه الاشهار بيقول ايه ده حجاب المصطنع ده في نهار رمضان وبعد الفطار تروح قاعده في الشارع وتعدي ناس هو العافي فرق بين امرين مهمين جدا بعد كلام استاذنا <تصفيق> الدكتور عطيه في نيه وفي امنيه نعم النيه فيها انبعاث مم. في النفس واندفاع نحو فعل الشيء الذي يبتغيه الانسان من خير اما الامنيه فهي انه يخطر على البال كثير من المسلمين دكتور احنا عندنا سؤال ان بعد اذنك يعني ال... احنا كان المفروض نختم الحلقه لكن جانا سؤال ان في مجموعه من الاخوه واردهم توفى والميراث قسموه و وبتيجي ارباح من شركه بقى بعد كده الارباح دي هتتقسم للذكر مثل حظ الانثيين ولا ماذا يفعلون بالارض استاذنا دكتور عطيه بقى في الفقه بقى يعني ايه طبيعه الشركه اللي هي بتاتي منها الارباح يعني ايه ايه علاقه الورثه بهذه الشركه طيب نسال اخواننا في الكنترول ايه علاقه سامعين السؤال طبعا هو الراجل اللي سائل ما قالش هو ابوه متوفى والشركه ديت بتجيب لهم هل هذه هل ه... يعني هل هذه اسهم للمتوفى في هذه الشركه قد يكون اعتبرها كده ونقول ان ده جاوب على هذا كانه لو اعتبرنا ان تركه هذا المتوفى هي عباره عن اسهم في هذه الشركه وهذه الاسهم اسهم مباحه لشركه تتعامل في الطيبات والمباحات وبالتالي هذه الاسهم هي تاركه تارك. لهؤلاء الورثه يقسمون هذه الاسهم فيما بينهم على الوجه الشرعي كما يقيمون يكث... وبالتالي كل واحد هياخد ارباح اسهمه له نص نص الاسهم ياخد نص في الارباح اللي هو السدس ياخذ ثلث الارباح وهكذا كتقسيم التركه ثاني هم حتى بيتم تعديل الملكيه في هذه الشركه من المتوفى الى هؤلاء الورثه بس نعم. بشرط ان تكون هذه الشركه من الشركات المباحه النشاط نعم. وليست من الشركات المحرمه النشاط وان عليكم. تكون اسهم لا سندات نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا احنا طبعا بنستنوا معاكم كتير انتوا عارفين وجبات رمضان دي بتبقى جميله وسهله كده احنا عندنا وجبات تبقى ثقيله شويه <تصفيق> <تصفيق> بعد رمضان ه... ان شاء الله ربنا يتقبل مننا <تصفيق> ومنكم واحباتي المشاهدين يمكن احنا خدنا من كلام اساتذتنا الافاضل انه لازم وانا كنت دايما اقول لاخواننا في الدروس والمساجد لابد من تحديد الهدف في بدايه رمضان لابد ان تحدد هدفك انت عايز ايه بالظبط في رمضان كنت دايما اقولهم عشان ما اطولش عليكم انت تحدد انك ربنا يغفر لك كل ذنوبك الماضيه في رمضان واكتر من كده ان ربنا يعتق رقبتك من النار وده يبقى هدف مهم جدا ولله في كل ليله من رمضان عتقا ف و وربنا عايزه وقال يكتب اسمك في سجل اهل الجنه فدي اهداف كانت ينبغي ان تكون في بدايه رمضان لكن لا تياس لو انك انت محدتش الاهداف ديت نحط ونشتغل على هذا الاساس الفرصه, موجود. الفرصة موجود. موجوده الفرصه موجوده عندنا ال10 ايام الاواخر ان شاء الله اعتكاف وان شاء الله ندرك ليله القدر وان شاء الله يكون مغفور لنا مم. وفي نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الحب والتقدير للدكتور في عطيه فياض شرفنا بك و وساعدنا بلقائك للدكتور عبد الرحمن بحول الله اهمن بك وسالم وشرفتنا هنرتم هذه الجلسه الطيبه واسعدتمونا جزاكم الله خيرا فعلى موعد ان شاء الله يتجدد شاء الله. اللقاء وجزاكم الله خيرا نحبب المشاهدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قراننا خيركم خيركم